ve tabe o muatteşlü Şeytanu alam ükisülayman ve ma kafar sulayman ve lakin Şeytan عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَرُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِي مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُ فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما من بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرون فعهم ولقد علموا لمن اشترى ما له في الآخرة من خلاق ولبس ما شرع به أنفسهم لو كانوا يعلمون